ب الله م س م ا ل ل َ ه ِ ا ل ر َّ ح م ا ن ا ل ر َّ ح ي م ِ أ َ ل ِ ف ل ا م ِّ ي ن ح س ب َ النَّاسُ أ َ ن ي ُ ت ْ ر ك و ا أ َ ن ي ق ُ و ل و ا آ م َ ن ا و َ ه ُ م ل ا ي ف ت َ ن و ن وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ ا ل ذ ِ ي ن َ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ ك َ ذ ِ ب ِ ي ن أَمْ حَسِبَ ا ل ذ ِ ي ن َ ي َ ع ْ م َ ل و ن َ ا ل س َّ ي ئ ا ت أ َ ي َ س ب ق ُ و ن َ س َ ا َ مَا ي َ ح ك ُ م و ن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 جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ و َ ل َ ئ ن جَاءَ نَصْرٌ م ِ ن رَبِّكَ ل ي َ ق و ل ُ ن َّ إ ِ ن ا ك ُ ن ا مَعَكُمْ أ َ و ل َ ي ْ س َ اللَّهُ ب ِ أ َ ع ل َ م َ بِمَا فِي ص ُ د ُ و ر ا ل ع ا ل َ م ي ن وليعلمن ا الله الذين آمنوا وليعلمن ا المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل ا خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وَمَا هُمْ ب ِ ح َ ا م ِ ل ي ن َ مِنْ خَطَايَاهُمْ م ِ ن شَيْءٍ إ ِ ن ه ُ م ل َ ك َ ا ذ ِ ب ُ و ن و َ ل ي َ ح ْ م ِ ل ُ و ن أ َ ث ْ ق َ ا ل َ ه ُ م وَأَثْقَالًا م َ ع أ َ ث ْ ق َ ا ل ِ ه ِ م وَلَا ي ُ س ْ أ َ ل ُ و ن يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا ي َ ف ْ ت َ ر ُ و ن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 ف َ ن ج َ ي ن َ ا ه ُ و أ َ ص ح َ ا ب َ ا ل س َّ ف ي ن َ ة ِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً ل ِ ل ع َ ا ل َ م ي ن و َ إ ب ْ ر َ ا ه ِ ي م َ إ ِ ذ قَالَ لِقَوْمِهِ ا ع ب ُ د ُ و ا ا ل ل َّ ه و َ ا ت َّ ق ُ و ه ذَلِكُمْ خَيْرٌ ل ك ُ م ْ إِن كُنتُمْ ت َ ع ل َ م و ن إَّ م ا ت ع ب د و ن مِ د و ن اللهِ أ ث ا ن َ و ت خ ل ق و ن َ ف ْ ك َ إِ ا ل ذ ي ن ت ع ب د و ن م ن د و ن ا ل ل ه لا ي م ِ ك و ن ل ك م ر ز ق ا ف َ ب ت غ و ع د ا ل ل ه ا ل ر ز ق و َ ع ب د و ه و َ ش ك ر و ل إ ل ي ه ت ر ج ع و ن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 اُلْسِرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ي ُ ع َ ذ ِ ب ُ م َ ش َ و َ ي َ ر ح َ م ُ مَن ي َ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 و ا, أ, أ ل َّ ذ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا بِآيَاتِ اللَّهِ و َ ل ِ ق َ ا ئ ه ِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ ل َ ه ُ م عَذَابٌ أ َ ل ِ ي ف َ م َ ا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقتلوه ُ أو َْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ ِِ ن َّ فِي ذ َ ل ِ ك َ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ و َ ق َ ا ل َ إِنَّمَا ا ت َّ خ َ د ْ ت ُ م مِنْ ا ل ل َ ه ِ و ث َ ا ن َ و د َّ ت َ بَيْنَكُم فِي الحياتةِ الدُّنْيَا م َ و َّ م ب َ ي ن ك م فِيحيةِ ا ل د ّ ن ي َ ث م ي و ْ م َ الْ ق ِ ي َ ا م َ ة ِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعضي وَيَعَنُ بَعْضُكُم ب َ ع ض َ ا و َ م َ أ ْ و ا ك ُ م النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن ن َّ ا ص ِ ر ي ن فَآمَنَ ل َ ه لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي م ُ ه ا ج ِ ر ٌ إ ل َ ى رَبِّي إ ِ ن ه ُ ه ُ و ا ل ع ز ي ز ُ ا ل ْ ح َ ك ي م و َ و ه َ ب ْ ن َ ا لَهُ إ ِ س ح ا ق َ و َ ي َ ع ق ُ و ب َ وَجَعَلْنَا فِي ذ ُ ر ِّ ي َ ت ِ ه ِ ا ل ن ُ ب ُ و َّ ة َ و َ ا ل ك ِ ت َ ا ب َ و َ آ ت َ ي ن َ ا ه ُ أ َ ج ر َ ه ُ فِي الدُّنْيَا وَآتَيْنَاهُ أ َ ج ر َ ه ُ فِي الدُّنْيَا و َ إ ِ ن ه ُ فِي ا ل آ خ ِ ر َ ة ِ لَمِنَ ا ل ص َّ ا ل ِ ح ِ ي ن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 فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ, إن ق َ ا ل ُ و ت ِ ن َ بِعَذَابِ اللَّهِ إ ِ ك ُ ت َ مِنَ ا ل ص َّ ا د ِ ق ِ ي ن قَالَ ر َ ب ّ ص ُ ر ن ِ ي ع ل َ ى ق َ و ْ م ِ ا ل ْ م ُ ف ْ س ِ د ِ ي ن وَلَمَّا ج َ ا ء رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ ب ِ ا ل ب ُ ش ْ ر َ ى ق َ ا ل و ا إ ِ ن ا مُهْلِكُو أَهْلِ ه ذ ِ ه ا ل ق َ ر ي َ ة إِنَّ أ َ ه ل َ ه َ ا كَانُوا ظ َ ا ل ِ م ِ ي ن قَالَ إ ِ ن ّ فِيهَا لُوطًا قالوا ن l e d hairstTER һ l i q u i d s ه a r s қ ل ң ұ р ы з қ а с ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ا ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы and қ ы т أَابِهِم وَضَاقَ ب ِ ه ِ م ذ ر ع َ و ق ا ل و ا ل ا ت خ ف و ل ا ت ح ز ً و ق ا ل و ا ل ا ت خ ف و ل ا ت ح ز ً ا إِا م ن ج ج ك و َ ه ل ك َ ل َ ا, ا م ر أ ت ك ك ََ ت م ن ا ل غ ا ب ر ي ن إِ مُ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 وَإِلَى م َ د ي َ ن َ أ َ خ َ ا ه ُ م ش ع ي ب ً ا فَقَالَ يَا قَوْمِ ا ع ب ُ د ُ و ا ا ل ل َّ ه و َ ا ر ج ُ و ا يَوْمَ ا ل ْ آ خ ر َِ وَلَا ت َ ع ث َ و ْ ا فِي ا ل أ ر ْ ض ِ م ُ ف س ِ د ِ ي ن ف َ ك َ ذ َّ ب ُ و ه ف َ أ َ خ َ ذ َ ت ْ ه ُ م ا ل ر َّ ج ف َ ة ُ فَأَصْبَحُوا فِي د ا ر ِ ه ِ م ج ا ث ِ م ي ن وعاداً وثموداً وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصددهم عن السبيل وكانوا مستبصرين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 مَن أ َ خ ذ َ ت ه ا ل ص َّ ي ح َ ة و َ م ِ ن ه ُ م م ن أ َ خ َ ذ َ ت ا ل ص َّ ي ح َ ة ُ و َ م ِ ن ْ ه ُ م ن خَسَفْنَا بِهِ ا ل أ ر ض َ و َ م ِ ن ه ُ م م ن أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ ل ي َ ظ ل ِ م َ ه ُ م و َ ل َ ك ِ ن ك ا ن ُ و ا أ َ ن ف ُ س َ ه ُ م ي ظ ل ِ م ُ و ن مَثَلُ الَّذِينَ ا ت َّ خ َ ذ ُ م ِ د ُ و ن اللَّهِ أ َْ ل ِ ي َ ا َ كَمَثَلِ ع َ ن ك َ ب و ت ِ ا ت َّ خ َ ذ َ ت ب َ ي ت ً وَإِنَّ أ َْ ه َ ن َ ا ل ْ ب و ت ِ لَبَيْتُ ا ل ْ ع َ ن ك َ ب و ت ِ ل َ ك َ ا ن و ا ي َ ع ل َ م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 و ا ل ل َّ ه ُ يَعْلَمُ مَا ت َ ص ْ ن َ ع و ن وَلا ت ُ ج ا د ِ ل ُ و ا أَهْلَ ا ل ك ِ ت َ ا ب ِ إِلَّا ب ِ ا ل ّ ت ي ه ي َ أَحْسَنُ إِلَّا ا ل ذ ِ ي ن َ ظ َ ل َ م و ا م ِ ن ْ ه ُ م وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ, له, وا له مُسْلِمُونَ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْهَٰؤُلَاءِ ا ل ُ ؤ ْ م ِ ن ُ بِهِ وَمَا ي َ ج ْ ح َ د ب ِ آ ي ا ت ِ ن َ ا إ ِ ل ا ا ل ك َ ا ف ِ ر ُ و ن وَمَا ك ُ ن ت َ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا ت َ خ ُ ط ُ ه ُ ب ِ ي م ي ن ك َ إِذًا لَارْتَابَ ا ل ْ م ُ ب ط ِ ل ُ و ن بَلْ ه ُ و آ ي ا ت ٌ ب َ ي ن َ ا ت ٌ فِي ص ُ د ُ و ر ا ل َّ ذ ي ن َ أُوتُوا ا ل ْ ع ل م وَمَا يَجْحَدُ ب آ ي ا ت ن َ ا إِلَّا الظَّالِمُونَ و ق َ ا ل و ا ل َ و ل ا أ ُ ن ز ِ ل َ عَلَيْهِ آ ي ا ت ٌ مِّن ر َّ ب ِّ ه وَلِانَّمَا الْآيَاتُ د َ الآ عند اللَّهِ و َ إ ِ م َ ا أ َ ن َ ن َ ذ م ُ ب ِ أ َ و ل َ م ي َ ك ْ ف ِ ه ِ م أ ن أن أ َ ز َ ل ن َ ا ع َ ل َ ك َ ا ل ك ِ ت ا ب َ ي ُ ت ْ ل ع َ ل َ ي ه ِ م إ ِ فِي ذ َِ ك َ ر َ ح ْ م َ ة ً وَذِكْرَى ل ِ ق َ و ْ م ي ُ ؤ ْ م ِ ن ُ و ن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 مَأَهُم العذااب وَل ي َ أ ت ً ا ه م ب َ ت َ و ه م لا ي ش ع ر و ن ي س ت ع ْ ج ِ ن ك ب ا ل ع ذ ا ب و َ ن ج ه ن َ م ل َ م ط َ ب ا ل ك ا ف ر ي ن يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ و َ ي َ ق ُ و ل ُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ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 ن ِ ع ْ م أ َ ج ر ُ ا ل ع ا م ِ ل ِ ي ن َ ا ل َّ ذ ي ن َ صَبَرُوا ع َ ل ى ر َ ب ِّ ه ِ م ي ت َ و ك َّ ل ُ و ن وَكَمْ م ِ ن دَابَّةٍ ل َ ا ت َ ح م ِ ل رِزْقَهَا اللَّهُ ي َ ر ْ ز ق ُ ه َ ا و َ إ ي ا ك ُ م ْ وَهُوَ ا ل س َّ م ي ع ا ل ع َ ل ي م و َ ل َ ئ ن س َ أ َ ل ت َ ه ُ م م ن خَلَقَ ا ل س َّ م ا و ا ت ِ وَالْأَرْضَ و َ س َ خ َ ر َ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ا ل ل َّ ه ف َ أ َ ن َّ ي ُ ؤ ف َ ك ُ و ن اللَّهُ ي َ ب س ُ ط ُ الرِّزْقَ ل ِ م َ ن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ل َ ه إ ن َ اللَّهَ بِكُلِّ ش َ ي ء ٍ ع َ ل ِ ي م و َ ل ئ ِ ن س َ أ ل ْ ت َ ه ُ م م َ ن ْ ن َّ ز َّ ل مِنَ ا ل س َّ م ا ء مَاءً ف َ أ َ ح ي َ ا بِهِ ا ل أ ر ْ ض َ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا ل َ ي ق ُ و ل ُ ن َّ ا ل ل َّ ه قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا له الد إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ل َ كَانُوا ي َ ع ل َ م ُ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 الَيْسَ فِي ج َ ه َ ن م َ مَثْوًى ل ِ ل ك َ ا ف ِ ر ي ن و ا ل َّ ذ ي ن َ جَاهَدُوا ف ي ن َ ا ل َ ن َ ه د ِ ي َ ن َّ ه ُ م س ُ ب ُ ل ن َ ا و َ إ ِ ن اللَّهَ لَمَعَ ا ل م ُ ح س ِ ن ي ن